استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم مما لجئ يومئذ وما لكم من نكير تان اعرضوا فما اغسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاء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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا, أو يرسل رسولا فيوحي يرسل بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم